بسم الله الرحمن الرحیم قاسم <تصفيق>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 نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولمّا توجّهت إلى مَدْيَنَ قال عَسَى رَبِّي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خَطْبُكُما قالت لا نَسقِي حتّى يَصْدُرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَلاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ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 قالت إحداهما يا أبت السأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أؤتيك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عيدك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي عليه والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسة من جانب الطور النار. قال لأهله كثوا إني آنسة نارا لعل آتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرْ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ أصلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذنك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قام فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن قتلون وأخي هارون هو أفسح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عاده وما تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت, لكم ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا لق الطين فجعل صرح عليه الطل و إلى إه مسى وإي لاظنه لا من الكذبين واستكبر هو وجنودوه في الأرض بغير الحق وظن أنه لينا لا يرجعون فخذن هو جندهه فنبذناهم في اليمّف ذرك ف كان عقببة الظانمين وجعلناهم أيتي يد إلى النار ووم القيامة لا يص وأاتبعناهم في هذه الددنيا لا العته وويومم القيامةهم من المقبون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 الظالمين ولن قد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين ولا يك يأتونا أجرهم الرتين بما صبروا ويذرون بالحسنات السيات ومما رزقناهم يوفقون وإذا سمي الله وأعرض عنه والقانوا أنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إن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 ما كنا مهلكن قرا إلا وأهلها ظالمون وما أُوتيتم من شيء فماتوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبُقى فلا تعقلون أَفَمَوَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِهْكَ مَمَتَّعْنَاهُ مَاتَعَلَى حَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْبَرِينَ وَإِذَا مَنَادُوهُمْ فَيَقُولُونَ أَيْنَ الشُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ كانوا كَانُوا يعبدون يَعْبُدُونَ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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُنْقَالَ إلَّا الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظَهِيرَ لِلْكَافِرِينَ